وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها فيها برد ولا شراب إلا حميم وغصاق جزاؤه وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بأياتنا كذابا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 نا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا